فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم خَلَقَ خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِينَ زَلَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ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 وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاف بالبنين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 كَذٰلِكَ ما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنَ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أمة وَعَلَيْهِ آبَاءُكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي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 وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُنُوتِهِمْ سُقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ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 فَإَِّا نَذهببًا النَّذكَ فَإَِّ مِنهُم تَقِمُون أَوْنُ لَّكَ الذي وَعددنَاهُم فَإِا عَلَيْهِم مُ قُتَدِرُون فَستَمْمسك بِالَّذِي أُحييَ إِلَكَ إِكَ علىى صِراطِم مُسْتَقِيم.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 وَلَ قَد أَْسَل النَّامُ سَاجِ آياتنَ إِ شِدْعونَ وَمَلَ إِهِ فَقَالَ إِ رَسُول رَبّعََمِين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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَأَنَا دَاخِرُ عَوْنٌ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تبصرون.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 إنِنْهُ إِلا عَبِد أَنْ منَا عَلَْهِ وَجَعلناهُ مَثَلًَا لِبَنين إسْرين وَلَونَ شَاءُ لَ جَعَنا مِ كَُّ لائِكَتَ فِي الأررض يَفْلُفُون وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هذا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ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 لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا تَهْوَى يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ وَلَئِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّ مُبْرِمِ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 يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ کس فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ